أيها المسلمون أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على الجماعة في المسجد عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته ومن فوائدها تكفير الخطايا يقول صلى الله عليه وسلم على أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ويرفعوا به الدرجات قالوا بلا يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك من الرباط، فذلك من رباط فذلك الرباط، ومن فوائدها أن الله يجعل للمحدّيها بالمسجد نورا يهتدي به يوم القيامة. نوراً يهتدي به يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم ويمضي به على الصراط آمناً مطمئناً فإنه في هذه الدنيا سعى إلى المسجد وتجشم المشقة فيوم القيامة يكون سعيه مشكوراً برحمه الله فيا أخي المسلم تسعى في هذه الدنيا في أداء الصلاة واتردد على المسجد وسوف ترى آتاره نورا يسعى بين يديك عندما يؤمر بالمرور على الصراط في تلك المواقف العصيبة والكربات الشديدة وإن محافظتك على المسجد نورا يكون لك يوم القيامة بإخبار الصادق المصدوق يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشرين وذلك أنه إذا توضى فأحسن الوضوء ثم خرج المسجد لا يقلل الصلاة أقل المسلم ثم اسمع إلى ما جاء بالعشاء، العشاء إلى ما جاء في صلاة العشاء والفجر من الفضل قال عبد الرحمن ابن أبي عمرة فدخل عثمان رضي الله عنه المسجد فبقي وحده فاجئته ما دخلت عبقر ففاتيته فقال يا ابن اخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله